إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنث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 الْهَكَ كَ